لآلئ البيان في تجويد القرآن نظم الشيخ إبراهيم علي شحاته السمنودي رحمه الله احمد ربي مع صلاتي دائما على محمد ومن له انتما وبعد فالتجويد للقران فرض على تاليه بالبرهان لذا نظمت موجزا مفيدا موفيا اصوله سديدا سميته لالئ البيان مجودا لأحرف القرآن حد التجويد وحده إعطاء كل حرف حقوقه من مخرج ووصف وينبغي تسوية للحروف مع شبهه في جائز باللطف مخارج الحروف قد عدها الخليل سبعة عشر وذاك من بين المذاهب اشتهر فالجوف منه آرف والواو عن طم ويا عن كسر كل سكن والحلق منه ستة قد خارجت فالهمز من أقصاه فالها تبعت والعين من وساطه فالحاء والغين من أدناه ثم الخاء وجاء من أقصى اللسان القاف مع ما يحاذيه يليه الكاف والجيم فالشين فياء من وسط والضاد من حافاته بعد ضبط مع علو اضراس من اليسرى كثر واللام أدناها لأخرى هاته والنون من طرافه لا من تلا والراء داناه لظهر مدخلا والطاء فالدان فتا منه ومن أصل الثنيتين من عليازك والصاد فالسين فزاين تتلا منه مصاحبا كويق السفلا والظَّاءُ فَالْثَالُ فَفَاءٌ خارجَتْ منه وَمِنْ أَقْرَافِهِ الْيَاءُ أَنْتَ ذاك من أطراف علياي الفى مع بطن سفلى شافة حرف الف والشافتان منهما ثلاثة باء فميم ثم واو تثبت والنون والميم المشددان مما مضى والأنف يخرجان وحيث ذان أدغم أو أخفيا فذان من أنف فقط قد آتيا صفات الحروف اللازمة المشهورة جهر ورخو واستفال منفتح ومصمة وضدها سيتضح فالهمس في فحفه شخص سكت وشدة أجدت كقطب جمعت وبين شدة ورخو لنعمر وخص ضغط قضل لاستعل استقر ورمز طب فظلم المضغن مطبقة ولفظ نلب الراف من للمذلقة قالت قطب جد وقربت للفتح وجاح ما قبل قتفت كبيرة حيث لدى الوقف أتت أكبار حيث عند وقف شددت والهاء مع حروف مد للخفا ونحو كي ولو بلين وصفا والصاد مع سين وزاين صفرت واللام ورنحا رفا وكررت وغن في نون وميم بادياء شد فأدغما فأخفيا فأظهرا فحركا وقدرت بآلف لا فيهما كما ثبت خمس مراتب بها واستاطلا ضادا وفي الشين التفشي كاملا وان يكن مسكنا فبينوا وحيثما ما شديد فهو أبينوا تقسيم الصفات ضعيفها همس ورخو وخفا مين فتاح واستفال عورفا وما سواها وصفه بالقوة للذلق والإسمات والبينية تقسيم الحروف قوي أحرف الهجاء ضاد باقاف جيم دال ضار صاد والطاء أقوى والضعيف سين ذال وزاي تاء وعين شين كذاك حوف اللين خاء كافها والمد مع حفه أضعافها والوسط همز وين معلم أتت والميم والنون فخمسا قسمت القاه الحروف واحرف المجي الى الجوف انتمت وهكذا الى الهواء ننسبت وأحرف الحلق أتت حلقية والقاف والكاف مع والجيم والشين ويا مع ضادها شجرية كما ثبت واللام والنون وراذ القيية والطاء والدال وتان واحرف الصفير قل والظاء والضاء والذان وفارسويه والفا وميم باء سميت شفويه فتلك عشره اتت صفات الحروف العارضه إظهار ادغام وقلب وكذا إخفى وتفخيم ورق أوخذا والمد والقصر مع التحرك وأيضا السكون والسكتوحك النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق اظهرا هما وعند يرم نون هما من كلمتين ما عغن دون رل ونون معياسين بالإظهار حل وعند باء نيمن طلبا هما وعند باقيهن اخفيا هما وقارب الإظهار عند أوليكا حر والالغام دوما تلوطي وواسق صدق سما زاه فنا ظل جليلا ضف شريفا ذافنا الميم الساكنه واخف احرى عندما وادغما في الميم والإظهار مع سواهما اللامات السواكن الف بغ حجك وخف عقيمه اظهر وكن في غيرها مدغيمه واللام من فعل وحرف اظهرا واسم ولام لامر ايضا قررا المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان إن يجتمع حرفان خطا قسما عشرين قسما بعد واحد النماء فموت ماثلان يتحدا في مخرج وصفه كما بدا وموت حيث اختلف في مخرج وفي الصفات اختالفا وموت قاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما وموت حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء وحيثما تحرك الحرفان في كل فسمي بالكبير وقتفي وسمي بالصغير حيثما سكن أولها ومطلق في العكس عن الادغام. أولى مثله الصاميري دون أمت أدغب ولكن سكت مالية آسد والجنس منه النول في الميم الدغم وهكذا ركب معا يلهث قدعوا للكائد بيضا والدال أوطاء دغيما في التامع الإطباقي وهي فيهما والقرب منه النول في حور في رلوى وكذاك كلام في راء داخل وقافوا نخلقكم بكافيه التوغم مع وصف يولو والآصح أيات ونونا فيما لا كالا أَوْ أشمله مدغيما أو تقسيم ذا ناقيص إن يبقى وصف المدغام وكميل إن يمحى ذا فليعلاني الترقيق والتفخيم حروفا لاستيفالي حتما رقيق ولو الوفخ فيا في المطباقي اعلاه فيك طائف فصلى فقربات فلا زغف ظلا ولا في اسم الله حيث ما آتت من بعد فتحة وضم من والراء رققت اذا ما سا كانت من بعدي وصلي كسرات تا الصالت ولم تكن من قبل فتح استعلى متاصيل ورق فرق اعلى ورققت مكسورات وفخمت في الوقف وهو راجيح اذ كثيرت ما لم تكن بعد سكوني ولا كسر وساكين استيفان فصالا ورقورا يشري وحسري أحراء كالققر معنو ذوري عكس مصرا والروم كالوصل وتتبع الآلف ما قبلها والعكس في الغني أولف اقسام المد والمد أصلي وفرعي ينجلى وسم بالمد الطبيعي لولا وهو ما لم يأك بعد حرف مت حرف مسكن أو الهمز ورد وذاك كلمي وحرف جرى كآت جادلون نيطاها ورى أما الأخير فهو موقوف على همز أو او السكون مطلقا جلا حروفه في لفظ وايم جمعت ومع شروطها بنوحها أتت احكام المد فواجب مع سبقه ان يتصل بهمزه وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبت واللين ملحق به إذا وقف ولكن الطول بقلة وصف ولازم ان ساكن جاب عدمد وقفا ووصلا وبست يغتمد وإن طرى تحريكه فأشبع وقصر وعين امدد ووثقه معا وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فذا الكلمي مثقلان حيث كل شدد مخففان حيث لم يشدد مراتب الهدود أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل وسبب مد اذا ما وجدا فان اقوى الساببين فاردا كيفية الوقف على اواخر الكلم والاصل في الوقف السكون ويشبك ذا يرام عند ذي رفع وضم ورم لذا جل وكسر وكلا هذين في نصب وفتح حوضلا وعندها أنفاء وميم الجمع أو عريض تحريك كليهما نفوا والخلف فيها الضمير بعد بعديا والواو أو كسر وضم وجوه العوارض المنفردة. إن جاء مد قبل أولين جرى فاشبعا او وسطا أو قصرا وزد برفع معها الإشماما وفيه كالمجهول زد مراما ثلاثة نصبا وأربع بجر وسبعة في عارض الرفع تقر وإن خلا من بين فالسكون قر والرفع أشبعا من ثم رمهما عجب فواحد في النصب واثنان لدى جر وفي الرفع ثلاثة بدا وجوه العوارض المجتمعة المختلفة وسو روم او ثلاث عارض باخر ان تشمم موت محض والنصب ثلث ان ترم فيما عدا فسته في النصب مع جر بدا وجاء في رفع وجر سبعه والنصب مع رفع ككل تسعه وجوه اللين مع العوارض عريض مد وقفلين انتلى فسو أو زد في الأخير ما على وسو حال العكس أو زد ما نزل بالمحض أو إشمام ما بالرفع حل وفيه معذ الجد زد روما كإذ جرى وزد ثلاث نصب حينئذ فستة إن وسبع وسبعون الجرى وتسع فيه مع نصب أخ وعند رفع ذيل أو فيما يجر مع صاحب الوقع ثلاثة عشر وفيه مع ذي النصب خمسة عشر وجاز في الكل ثمان مع عشر وجوه الوقف على المد اللازم سكنه إن تقف وأشم رافعا ورمه مع جر بمد مشبعا تحديد حفص في نوعي المد اللازم قد مد ذا فصل وما يتاصل خمسا وأربعا وهذا أعدل وزاد فيك الماء ستا إن يقف والرفع أشمل مطلقا كما عرف ورمه مع جر بما به وصل ففي انفراده ثلاثة تحل فتلك في نصب وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر وفي اجتماعه بالانفصال أو جمعه مع وصل باتصال اربعه نصبا وستة بجر وعشر في حالة الرفع تقر ومد عارض السكون إن يمد ستا ففي نصبه ما سبع تعد وإن يجرف فالوجوه تسعة وحال نصبه بجل عشرة وحين عكس ذا ثلاثة عشر وعند رفع ذين ستة عشر كعند الذي رفع بجر واستقر في نصبه بالرفع سبعة عشر وحينما يرفع مع نصب فقل عشرون مثل رفعه في جمع كل وحيثما يصاب فالكل اجتمع فواحد من بعد عشرين وقع الإثبات والحذف ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولي والحذف في ذا الأيدي ووقف معجز محلي حاضري آتي المقيم مهلك باليادري والحرف قبل ساكن في اليارس وقفا كوصل عند ننجي يونسا واخشون معي التنسا والوادي ووادي والجوار مع لهادي وهادروا من صال تغني بالقمر يردني مع عبادي أولي زمر في ويمحو ثم يدعو الانسان والداعي كذا سندعو وصالح التحريم ثم الآن في في أيها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسلا وما آتان قف بالحذف والإثبات في اليا والألف وقف بها في لا يكون النسفع إذا ولكن ونحو ركع أنا مع الذنون والرسول كانت قواريرا مع السبيلا وحذفها وصلا ومطلقا لدا فمود مع أخرى قواريرا بدا المقطوع والموصول تقطاع أن عن كل لم ولو شاء كانوا يشاء والخلف في الجن فشاء وقطع أن لن غير أن لن نجعل نجمع والخلف بتحصوه جلا ونون أن لا يدخلن هفصلا يشركن مع من جاء مع تعلو على تشرك أقول مع يقول تعبدوا ياسين والأخرى بهود قيدوا كذابها ان لا اله واختلفت الانبياء ووصل الا الكل صف كانون إلا هود وافصل إما بالرعد ثم صل الجميع أما وقوطعت أما بذبح والنساء وفصلت أيضا وأما أسسا وأنما يدعون لاثنين افصلا وقلفوا أنما غننتم حاصلا مع إنما عند لدى النحلي وقع وقبل توعدون لنعاما قطع وصل فأينما كنحل واكرا قل فم بلحزاب النساء والشعراء وقطعوا حيثما مأمعا ويومهم على وبارزون عكس يبنأوا وفي النساء من ماء بقطعه يصف وفي المنافقون والروم اختلف ومما مع من من جميعها صلاه وموضعي عن من وما وعن نصل وقطع مال في النساء وسال والفرقان والكهف والكهفيرسا ووقفه بما أو إلا معلما كوقف أيما بأيا أو بما وكل ما سألتموه فوصلت وقل فجار الدوء وألقي داخلت وبئس ما اشتروا فصل والقلف مَا خلفتمون ما وَقَطَعُ قفيه وقطعوا الْأَحْزَابِ والي الأحزاب مع نحن وحشر قل فنك في مرومها هناك لا تنزيل آتاكم عن أوحي ولا فعلنا في الأخرى أفضتم واشتهت أو وصلها مع قطعها هنا ثبت أو هي واشتهت أو الكل فصل وفي مصل ولا تحين منفصل وقيل وصله وها ويا وألكلوهم أو وذلوهم. تصلك ربما مهما لعم يوم إذ كأنما وويك أن حينئذ وجاء إلياسين بانفصالي وصح وقف من تلغى آلي التاءات المفتوحة رحمة البكر مع الأعراف وزخرف وروم هود كافي وفي بما رحمته الخلف أتى ونعمه البقرة الأخرى بيتا كذا بإبراهيم اخريين مع ثلاثة نحلي أخيرات تقع مع فاطر وفي العقود الفاهي مع عمران مع لقمان والخلف في نعمات ربي وامرأة متات ضفل زوجها بالتاءتت كلا تمع هيهات ذات يا أبت ولا تمع مرضات إن شاجرت وسنة الفناف عند فاطري وموضعي لمفار ثم غافري ولعنة النور ونجعل لعنة وبنات مع فرات عين فطرة بقية الله وأيضا معصية معا وجنة نعيم واقعت كلمة الأعراف في العراق فردا وجمعا فابتا وهو جمالات وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت مع يوسف وهم على بينتي والغور فات واكلا غيابتي وثامرات فصلت وكالمت يونس والأنعام والطول بدت لكن بثاني يونس مع غافل في الفردها والجمع تاكما قري كيفية لابتداء بهمزة الوصل. وهمزة الوصل من الفعل ضم بدأا إذا أصيل في الثالي في ضم وحينما يعريض فاكسر يا أخيف بنو ما عأتوني إلي وكسرها في الفتح والكسر كذا وفتحها معلام عرف أوخذا وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء اسم الفسوق في اختبار القوصدا وكسرها في مصدر الخماسي يأتي كذا في مصدر السداس وأيضا اثم دين وبن وبنتي واثنين واسم ومرئ وامراءه وسهلت او بدلت احرى لدى الذاكرين في كليه وردا كذاك لا آلان مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبلها اذي الوقف والابتداء والقطع والسكن الوقف تام حيث لا تعلق فيه وكاف حيث معنى علقاقف وابتدئ وحيث لفظا فاحسا فقف ولا تبدا وفي الاي وحيث لن يتم فالقبيح قف ضروره وابدا بما قبلو عرف ولم يجب وقف ولم يحرم عذا ما يقتضي من سبب انقص والقطع كالوقف وفي الآيات جاء واسكت على مرقادنا وعي وجاب بكهف معبران مراق ومرقلف بمال يهف في الخمس حصر مراتب القراءة. حدر وتدوير وتصل ترى جميعها مراتب لمن قرأ الاستعاذة والبسمله إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا لسامع كما بنحل ذكرا وإن تزد أو تنقص صوت تغيرا لفظا فلا تعد الذي قد اوثرا والندب مشهور في وبسملا بدءا سوى براءتي وخير البادي بأجزاء السور والجعبري في براءة حضر وقطع وصل فأربع في أول كل وفي الأجزاء ست تنجلي وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسمالتي وبين ما سواه مقطع واصلي جميع وصل ثانيا بلا ولي ما يراعان حفظ اهاعجمي سهلت اخراها لحفصنا ومجلت مجراها واضم او استح بعثر من واتى سنا وثاني بسطه والصاد في مسيطر خذوا كلا هذين في المسيطرون نوقلا وتم ذا النظم بعون البال فانفع به يا رب كل قاري ولس من نودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما وصل دائما مسلما على قها وآله وصحبه الملاء وهذه الأبيات نجمها على تاريخها للملاء